Bismillahi l-Rahman l hakim İnnakal min al-Mursselin. Alaciratim Musta'im. Tanzil el rahim ma. آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا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 وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بِثَالِثٍ فقالوا فَعَزَّزْنَا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون "Kalı, Rabbına yâ'علمُ إِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرسلونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاءَ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمُ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلَمْ نَكُنْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَجَاءَ مِنْ قَصْرِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهتني يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 افلا يشكرون سبحانه الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منهنها فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 Valla gece sabi gün فِي ve kelli fi felki yasbapun ve ayetllemu anna hamelna zurniyatihim fi felki almeshpun ve halqana lhem وَإِنَّ شَأْنُ غُرْقَهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا لَحِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتموا إلا في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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 وامتاز اليوم ايها المجرمون الا معهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان هذا صراط مستقيم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 فَمَسْتَطَاعُ مُضِيَّ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُنَّ كُسُفِّ الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا خلقنا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات ولرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا لي يقول له كن فيكون